من براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أسهر واعلموا أنكم غير محجز الله وأن الله مخزي الكفرين وعثان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبت فهو خير لكم وَإِنْ تَوَلْيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَيْنُوا مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ لَيْمٍ إِلَّا الَّذِينَ آهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ صُمَّ عَلَمًا يَقْصُوكُمْ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فَأْتُمُ إِلَيْهِمْ أَهْدَاهُمْ فَأْتُمُ إِلَيْنَا أَهْدَاهُمُ إِنَّا إلى مُدَّةٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فإذا سلخل شهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقواموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وإن حد من المشركين استزارك فآجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم آمنة ذلك بأنهم قاموا لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا, إلا الذين آهدتم عند المسجد العرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين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 اشتروا بآيات الله زمنا قليلا فضوا الدواء سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون فيه مؤمن إلا ولا ذمة وَأُنَا إِكَ وَمُ الْمُتَدُون فَإِنتَابُ وَعقامُ الصَّماتَ وَآتَمُزَّكات فَإِخْوَالكُمْ فِي الدّين وَنُ فَْصِل لَا يَاتِ لِقَمِين وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فاقواتلوا أهمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون A toko wa tin na kaubanndaka thu الرَّسُولِ وَهُمْ wamobi ihrajalo wa تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ badda kom تَخْشَوْا mauo wattina مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُعَذِّبُهُمْ وَاللَّهُ بِأَيْدِكُمْ قَاهِرٌ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنصُرُكُم عَزِيزًا وَقَوِيًّا يَشْفِ صُدُورَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُزِيلُ الْغَمَّ عَن وُجُوهِهِمْ وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ والله أليم حكيم أم حسبتم أن تطوكوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتقظوا من دون الله وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا عَضُدًا وَلَا مُنْصِرًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الشاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك عبط وتأمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله منامن بالله واليوم الآخر وأقوم الصلاة وأقوم وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعس فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين جعللتم سقة الع ج إمام ج العرضِ كَنا م بالله يوم م خ وَعدد في سب ال لا يستون ند ال وَهُ يذ القم الال الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَادُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً أَنْدَى اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِذُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانٍ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ إِنَّدَهُ أَجْرًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ إخوامكم أولياء هنفت عبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك وم الظالمون قل إن كان ابناءكم واخوانكم وازواجكم واسرتكم واسرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون فسادا ومساكن ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَهْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ نَا يَدِيَ الْخَوْمَ الْفَاسِقِينَ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم عونين إذا أجبتكم كثرتكم فلم فَلَمْ تُخْنِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضُوقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَعُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدَبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكفرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آمهم هذا وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَأَعْطِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَلَا يُمِنُونَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحق مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِذِيَةَ عَيَّدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بَنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضْوَهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَتَلَهُمُ اللَّهِ أَنَّا يُوْفَكُونَ إِتَّقُوا رَبَّكُمْ وَارْهَبُوهُ وَوَرَبَّكُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا عَمِلُ إِلَّا الَّذِي يَعْمَلُ إِلَيْهِ إِنَّهُ وَاعِدٌ لَئِنَّهَا سبحانه أَمَّا يشركون يريدون أن يطفئ نور الله بأفواههم وياب الله وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهده على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموانا ناسب البطن ويصدون عن سبيل وَالَّذِينَ يَكْنِثُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضْوَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ نَذِيمٌ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيَّا فِي نِيرِ جَهَنَّمَ فَتُكْوِلْ بِهَا شِبَاهُهُمْ وَاجْنُوبُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أربعة حرم ذلك الدين الخيم فَمَا تظلموا في عند أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين I naman na sijotiadatu fi kofii alu bihil nazi na kaafaru ny idnu nagu au Yo hindo nagu ammamuwanu hazimo nahoo a o woti يجين لهم سوء أعمالهم والله لا يذيق قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا أقين وكم فروا في سبيل الله استعقلتموا إلى الأرض Ou tum bilhangati dunyo mina la khi femma mata ohanga te duniafinringati e إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ فِيهِ وَيُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا بَالِياً وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَذَابُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير إِنَّ الظُّلُمَاتِ وَالظُّلُمَاتِ قَد نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي غَارٍ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إ فيخ ف fan قنا جه ب أموال koأَ فكُم في سلاذَ ko la kom لو كان عرضاً قريباً وسفراً قواصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقوة وَسَيَحْلِفُونَ بالله ناو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم أفى الله أن كلم أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاثنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَوعَ مُ بِالمُنقين إ ماَا يَتَذِنكََّذم لا يمِنُلَ بِاللاء وَيومدخنطْ بَْ نوبُ وَتَ بَق يب فَ في عبين يتََددُ وَأَنَا وَضَعْتُ خُرُوجَ لَأَعْدُ لَهُ أُدَّة وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بِآثَام فَصَبَّطُوا وَقِيل قَعَدُوا مَع الْقَائِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا أَذَذُكُمْ إِلَّا غَبَالٌ وَلَأَضَاءُ خِلَادَكُمْ وَلاَ أُضْعِفُ خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَغْوًا وَالْوَرَعِ مَنْ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك المور حتى زاء الحق وظرع رضي وهم كارهون ومن هم يقولوا ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن naba mohibwatu bênke fi e tosbanka a sana tun tas wa tosben ka mos ba to ya kwnu kwadakhzna aọọ na me qlu wa ya tawalau a قُلْ لَا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَّوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَنْ تَرَبَّصُونَ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَانِ نحن نتربص بكم أيطيبكم الله بأثاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون قولوا ان في قوط وعنو كره لا يتقبل منكم En a kokon to ka ma fast Wa ma bana ao a tokwa balalaminụ na vakwa tomo كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصروة إلا وهم كساد ولا ياتون الصروة إلا وهم كساد ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريدونه ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسه وهو كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنه قوم يفرقون لا ويهجدون ملجأنا ومغورتنا مدخلا ولا والاه وهم يجمعون ام من ما يرمزك في صدقات فانعقوا منها وقد وان لم يعطوا منها اذا وَمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَهُوَ رَسُولُهُ وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِ مَصدَقُوةٍُ بُقَراعِِ وَْمَسنكِينِ والعَابِنينَ عَرييْهَا وَْمُعََّبَتِ قُوبُهُم وَْوَّ بَنتِ قُنُوبهُم وَفِدْ قُابٍ والالْغواالِ بِين وَفسَبين النهِ وَبَنِ السَّبينِفَرضَةَم مِنَ الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ أَوْ يَقُولُونَ هُوَ أَذًى قُلْ أَذًى خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَيَرْحَمُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ عَلَىٰ بَيْنِنَا إِنَّكُمْ وَلَا يَرْضَوْنَكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن تَرْضَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَعِيَ حَادِدٌ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم ثوة تنبئهم بما في قلوبهم قل استزئوا عند الله مخرج ما تحذرون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِالْعَفْوِ وَالْإِحْسَانِ وَإِعْطَاءِ الْقُرْبَىٰ هَٰذَا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَمَا تَعْمَلُونَ مِن سُوءٍ يَجْزِيهِ إِلَّا مِثْلَهُ ۚ وَإِن لَا يَحْتَسِبُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ E yo fa mppo iivaebeòto avebeọ iivaị awonka no molimi. Almune vi kuwalmona vi يامرون بالمنكر وينعون عن المعروف ويقبيضون حديهم نثوا الله فنفيهم إن المنافقين هم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نارا كأن مخالدين فيها هي حصبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأونادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وغبتم كالذي خاضوا أولئك عبيض وتأمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أَلَمْ يَعْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَحَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمِ إِبَرَاهِيمٍ وَقَوْمِ إِبَرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدَيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَجِّنَاتِ فَمَا كَانَ عَوْرًا لِيَظْلِمُوهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ويقيمون الصلاة ويؤتون الثكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وَعَدَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَنْجَرِي مِنْ تِحْتِهَا لَنْعَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذانك هو الفوز العظيم يا ايها النبي اجاهدكم في المؤمنين والمنافقين واغلو انا يمكن ومأوىهم هم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَلُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْنَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَغْنِيهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّهُ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا لَيْمًا فِي الدُّنِيَا وَنَاخِنَهُ وَمَاذَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِقٍ وَلَا نَظِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَإِنَا أَتِنَا مِنْ فَضْلِهِ انَا وَضَعْنَا وَنَنكُونُ إِنَّ مِنَ الصَّانِعِينَ فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِنَا بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ чувствует Akwada umnifa kwa fi kwenyenu bimo iira yami yauuka na u biima axlafomo hama wa ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم هو نجوى وأن الله علام الغيوب الذين يلمذون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين ما يجدون إلا جهدهم. فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب نليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم. فَإِنَّ كَبِاؤُهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَوَاوُنَا يَدْقَمُ الْفَاسِقِينَ سَرِيعُ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافًا وَضَلُّونَ اللَّهُ وَكَرِهُوا أَن وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ جَاهَدَ فِي اللَّهِ وَمَاتَ مُشْرِقًا وَلَا يَمُوتَنَّ فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَتَرَى الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَفْرَحُونَ بِالَّذِي مَا آتَاهُ نَحْنُ مَوْلَاهُمْ وَعَلَيْهِمْ Ba a lo kwa la o a eben kukatzira jza a be maka lo yasebu Fe e oza اخرجوا معي ابدا وانا تقواتم معي عدوا ان كن رضيتم بالقعود اول ما فقعدوا مع القران وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَعَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّ هُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون وَإِذْ أُذِنَ لَكُمُ الْحُرِّيَّةُ وَتَنَافَسْتُمْ بِالْخَيْرَاتِ وَبِنَاءَ الْبَيْتِ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَبْلَغَ التَّقْوَىٰ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ Wa to be a ala’oyo be sana yaka La keerwawalavina anu ma awonja do be awanale mwa وَمَا هُنَا إِن كَانُوا الْمَفْنُونَ أَبَى اللَّهُ لَهُمْ كَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَذِّبُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ Waọ aa la vi nakazaọọ avanọundas yoswe bon la vi na kanọọmenọ aza bu tesa ala bon afe i wanna aọọ a وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ عَلَيْهِمْ مَا أَنفَقُوا فَتِلْكَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ قَدَّرَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولا على الذين إذا ما أثوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علي تولوا وأعينهم تفيض من الدمء حذرنا لا يجدوا ما ينفقون 1. إنما السبيل على الذين يستعذنونك وهم أغنياء 2. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 3. وطبع الله على قنوبهم فهم لا يعلمون تعتذرون إليكم إذا وزعتموا إليهم قل لا تعتذرون الذوم لناكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملك ورسوله ثم تردون إلى آلم غيب والسهادة فينبئكم بما كنت تعملون سيحرفون بالله لكم إذا قلبتموا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. إنهم رجس ومأواهم جهنم جذاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضو عن القوم الفاثقين الأعراب حسد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا عدود ما أنظر الله على رسوله والله عليم حكيم وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ عَلَيْهِمْ نَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته. ان الله غفور رحيم whats that being one of the ones from the emigrants and the ones وَأَعْدْنَا لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْرِضُ عَن مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَوَدٌّ وَعَلَمَ مَفْعَلِ مَا يَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ فَأَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآ خَابُونَ التَلَفُو بِذُنُ بِه م خونَثهُعَمَنَ صالِأَ وَآ خَمَ سَِّ أَنْ عَسَ اللَّهُ آيَةُ بَعَلَين إِن خذ من أموالهم صبقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم لَ يَعْلَمُ أَنَّ الله وَيَقَبَلُ التَبَةَ عَنْ عبَادِه وَيَاخُزُ الصدَ قَنتْت وَيخُزُ الصفَدَقاتِ وَأَنْ النَّظواهَهُ وََتَّوابُ وَائِ وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكٌ وَرَسُولٌ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّنَا إِلَى آلِمِ الرَّيْبِ وَالشَّادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وآخرون مرزون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم vittawazu matsu jtaضi na wakonfran wa tafni kwam Baylaku na wa is wa isman har ba warras la homi qbble Wa yaħlifu na والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه عبدا لا مسجد نسس على التقوام واليوم الحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُطَّهِرِينَ أَفَمَا نُسْتِسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقَوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ عَمَّا نُسْتِسَ بُنْيَانُهُ خَيْرٌ عَمَّا نُسْتِسَ بُنْيَانُهُ عَلَى سَفَذُوا فِنْهِرٍ فَنَهَرَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ والله لا يدقم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 وَمَا أُبْعِثُ بِعَدِيِّ مِنْ اللَّهِ كَشَهِدَ رَبِّي بِعَيْكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اتَّقُوا الْآبِدُونَ الْآمِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ Al-Raak'u na sajidu na milu na bil ma'roofi wa annahu na'ni al-muqar wa annahu na'ni al والذين آمنوا أن يستغفلوا للمشركين ولو كانوا أني قرد من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم فما كان افتغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدت وعدها إياه فلما تبين له أنه أدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمَّ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ إِنَّ اللَّهَ دَهُ مُرْكُ السَّمَاوَاتِ وَذَرُدُ يُحِيِّ وَيُمِيتِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَبَيَّنَ لِلنَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ يَوْمَ الْآخِرِ أُولَئِكَ هُمْ الذين اتبعوا في ساعة العصوة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منه ثم تاب عليهم, ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما وأبت وضاقت عليهم أنفسوا وظنوا, وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أجوى الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم بين العراب أن هَيَ اتَّخَذَ خَلْفَهُ وَصْلًا لِلَّهِ وَلَا يَدْعُو بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ وَمَعَهُمْ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُوا الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ, ولا ينالون مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَذَرَ الْمُحْسِنِينَ Wa yofeụ na pakwatan swanrera ta wala kabira ta wana yakwakwa o na wadhi nila kotibala womu, Linya janzinyaọmo Ma kanal mūminūn līnfiru kāfā Falūlā lāfār min kūl firaqa minum لِيَتَبَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ وَإِذَا وَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْظَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِرُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفِّرِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلُظُّا وَاعْلَمُوا أَنَّ الظُّلْمَ عَلَى الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ سَادَتُهُ هَٰذِهِ إِيمَانٌ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 Awana yowa muna a naụ yuftannu na fi kuli amin maota na uma ruota Fi kuli amin maota إِذْ مَاءٌ زَغْنَاتٌ وَلَتُنَاهُوا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ عَدْوٍ سُمًّا صَرَفَ صَرَفَ عَنْ قُنُوبِهِمْ بِأَنَّهُمْ قَمْ لَقَدْ جِئْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزًا عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَدِيثًا عَنْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَأُفْوِي وَحْيِي فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاقْضِ الْحُكْمَ لَهُمْ لا إله إلا هو عليك توكلت وهو رب العرش العظيم